بحر التجارب ده مكانش يخوفك ومجال التانية تحاول تحذفك بحر التجارب ده مكانش يخوفك ومجال التانية تحاول تحذفك بس انت مش متساب ومحمي بالمسيح وعشان كده حبل الهموم ابدا ما كانش يكتفك فرحنا علشان مليان بايمان ابنس بوحش يا بيجي جربك لكن الهك عالجهاد بيدربك ابنس بوحش يا بيجي جربك لكن الهك عالجهاد بيدربك سابيت قوي مهما تقابلك اي ريح ولا شيء بيهدك منه يوم ولا حاجة عنه ده برغبك علشان مليان Around you, I'll